وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبين وما هو على الغيب بطنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين Samen met u en met u